إذن بد من الشعور عند تفسير القرآن بهذين الامرين أنه مترجم عن الله وشاهد على الله بما أراده من كلامه فيكون معظما لهذه الشهادة خائفا من أن يقول على الله بلا علم فيقع فيما حرم الله فيخزى بذلك يوم القيامة قال الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبضع غير الحق وأن بالله ما لمنزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون وقال القيامه ويوم القيامه ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسوّده اليس في جهنم مثوى للكافرين ولا يفسر القران بغير ما أراد الله كاذبا على وعد الاشرف فتكون وجوه ممن قالوا فيه وجوههم مسوّده بين قال قائل وهل يجوز لي ان افسره بما تعتضيه اللغه لانه بلسان عربي قلنا إذا كنت تعلم ذلك فلا بأس أما إذا كنت لا تعلم فاترك لغيرك لمن يعلم ثم إذا أردنا أن نرجع إلى تفسير تفسير الآية فممن نأخذ التفسير يقول نرجع أولا إلى تفسير القرآن نعم نرجع أولا إلى كلام الله زوجل. فيفسر القرآن بالقرآن وهذا هو أعلى مراتب التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن لأن الله تعالى هو الذي أنزله وهو أعلم بما أراد به ولذلك أنت المثال الأول قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فمن أولياء الله أي نعم فسره الله بقوله الذين آمنوا وكانوا يتقون فقد فسره أولياء الله بقوله في الايه التي تليها الذين آمنوا وكانوا يتقون اذن لا احسن من هذا التفسير لو اراد احدنا وفسر اولياء الله بغير ذلك ايش لردناه عليه لان الذي انزل أهل القران قال هم الذين امنوا وكانوا يتقون وقد اخذ شيخ الزم رحمه الله من هذه عبارة رقيقه فقال من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا وهذا من القران لا شك لكنها عرفت انها قائمه من كان مؤمنا تقيا ترك ها كمل من كان مؤمنا تقيا كان لله تقيا ايش نعم من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا ناخذ من الايه ثانيا انثاب الثانيه قوله تعالى وما ازاك الطارق فقد فسر الطارق بقوله في الآية الثانية النجم الثاقب لو سنه والسماء والطارق مو الطارق الطارق المسافر يطرق ليلا الجواب لا شك ان الطارق معناه الذي يطرق ليلا لكن هنا لا فسرها بقوله النجم الثاقب الثالث تعالى والأرض بعد ذلك دحاه اسمها من دحاه. فقد فسرها بقوله تعالى فقد فسر دحاه بقوله في الايتين بعدها اخرج منها ماءها ومرعها والجبال عرساه إذن إذا وجدنا تفسير القرآن بالقران فإننا لا نعجل به شيئا لماذا؟ لأن الله هو الذي فسره هو الذي أنزله وهو أعلم بما أرأ الثاني كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أي نرجع في تفسير القرآن إلى كلام الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه لا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق بكلام الله ولا منازعة في ذلك فنرجع فيفسر, فيفسر القرآن في السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله تعالى، فهو أعلم بمراد الله تعالى بكلامه، ولذلك أمثلة منها قوله تعالى: للذين أحسن من حسنها وزيادة. ما هي الزيادة؟ الزيادة شيء زائد. لكن ما هذا الزائد؟ فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالنظر إلى وجه الله تعالى فيه نعم الى وجه الله تعالى. فيما رواه ابن جرير هو ابن أبي حاتم صريحا من حديث أبي موسى وأبي بن كعب ورواه ابن جرير من حديث بن عجرة وفي صحيح مسلم عن صهيب الإسلام عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال فيه فيكشف الحجاب فما اعطوا شيئا أحب إليهم من نظر إلى ربهم عز وجل ثم تلا هذه الآية للذين أحسن الحسن وزياده وعلى هذا فيكون ما في صحيح مسلم مؤيدا لما رأهم جريه وغيره فالزيادة إذن هي النظر إلى وجه الله من فسرها الرسول صلى الله عليه وسلم المثال الثاني قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة أعدوا لهم ما استطعتم من قوة القوة هذه مجملة فسرع النبي صلى الله عليه وسلم القوة بالرمي رواه مسلم وغيره من حديث عقبه بن عامر رضي الله عنه فقال ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ولهذا كان الرمي أبلغ من الملاقات باليد لأن الرامي يكون في الغالب سالما إذ هو يرسل السهم على عدوه فالقوة هي الرمي ومن ثم أجاز الشر المسابقة بالرمي بعوام لما في ذلك من تعلم الرمي والاستعانة به على الجهاد في سبيل الله. إذا نفسر القرآن أولا، ثم ثم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ثالثا كلام الصحابة رضي الله عنهم لا سيما ذو العلم منهم والعنايه بالتفسير. انتبه الصحابه لكننا اضفنا اليها كلمه لا سيما ذوو العلم والعنايه بالتفسير لان الصحابه رضوانهم كما تعلمون منهم قليل العلم ومنهم متوسط ومنهم من فضل اقرانه ومنهم يعتنى به فقه ومنهم يعتنى بالتفسير يختلفون لكن ذوي العلم المعتنين بالتفسير هم أعلم الناس بالتفسير فيلم الله عز وجل فيرجع إليهم لان القرآن نزل بلغته وفي عصره ولأنهم بعد بعد الأنبياء اصدق الناس في طلب الحق صح اصدق الناس في طلب الحق الصحابة بعد الأنبياء لأن من بعدهم قد يكون يبحث عن ما يؤيد قوله لا ما يؤيد الحق وهذا كثير في أهل الأهواء وأهل البدع تجدهم يتبعون المتشابه ليضلوا الناس بائد عن ولأنهم أطهرهم من المخالفات التي تعود بين المرء وبين التوفيق للصوار وأسلمهم من الأهوة ذكر ثلاث علا الأول أن الصحابة الأولى أن الصحابة اصدق الناس في طلب الحق وهذا بلا مناسبة ونشهد الله تعالى على ذلك أن أصدق الناس في طلب الحق هم الصحابة ثانيا أسلمه من الأهواء فإنه بعد الصحابة انتشرت الأمة وافترقت وكثرت الأهواء أما في آه الصحابة فهذا قليل إن لم نقل معدوم الثالث أكثرهم من المخالفات التي تعون بين المرء وبين التوفيق للصواب مخالفات من؟ مخالفات أمر الله عز وجل لأن مخالفات أمر الله ومعصيته تحول بين المرء وبين التوفيق الى الصواب وكم حرم الإنسان من الوصول إلى الصواب بمعصية فاعلها كم حرم من النصر بمعصية فاعلها المعاصي تحول بين الإنسان وبين التوفيق عاداً الله وإيكم شهورها نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا واستمع إلى قول الله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وعاتهم تقوى منطوق الايه ان من اهتدى بما انزل الله زاده الله هدى مفهومها ايش من لم يهتد لم يزد الله بل ينقصه واستمع إلى ذلك في قوله تعالى فبما يقضيهم ميثاقهم جعلناهم وجعلنا قلوبهم قاسية لا تلين الحق ويحرفون الكلمه عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكبوا فاطهروا الناس من المخالفات التي تحرون بين المرء وبين التوفيق الصواب من هم الصحابة. الصحابة إذن لا شك أنهم أعلم الخلق بتفسير كلام الله بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما فيما يتعلق بالأحكام فيما يتعلق بالأحكام أما ما يتعلق بالعلوم الفلكية أو الأرضية فقد يكون من بعدهم عنده علم كثير لأنهم اوتوا من وسائل الوصول إلى هذه المعلومات ما لم يؤتى الصحابة رضي الله عنهم. لكن مسائل ما يتعلق في الدين والعقيده لا شك أن الصحابة هم عهز الخارج أفهمتم يا جماعة؟ طيب ولذلك أمثلتهم كثيرة جدا منها قوله تعالى وإن كنتم مرض أو على سفر أو جاء أحد منكم من القاعد أو النساء لقد صح عن ابن عباس رضي الله عنه واستوضع عنهما فسر أنه, فسر أنه فسر الملامسة بالجمع نعم هذه آية لما ذكر الله تعالى وجوب الطهاره بالماء قال وإن كنتم مرضى يعني فلا تستطيعون الطهارة بالماء أو على سفر فليس عندكم ماء أو جاء أحدكم من الغائر أو هنا بمعنى الواو يعني وجاء أحد منكم من الغائط أو لمسوا النساء فإن قال قائل وهل أو تأتي بمعنى الواو أقول نعم تأتي بمعنى الواب. وقع الحديث حديث من مسعود في الله عنه أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته احد من خلقك أو استعترت به في علم الغيب عندك قوله أسألك نعم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتاب أو هنا بمعنى الواو ولا, ولا بد ولابد أو أنزلت ليست خصيمة لما سمى به نفسه بل هو ما سمى به نفسه وعلى هذا فتكون أو بمعنى الواو سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك إذن قوله أو جاء أحد من الغيب معناها الواو يعني وجاء أحد من الغيب وهذا إشارة إلى موجب الأخ إيه أنت أرفعي هو أنت أو جاء أحدهم إشارة إلى موجب إلى موجب ينظر أحسن أو لامسهم النساء أو هذا التقسيم فتكون إشارة إلى موجب الغسر واضح